وأملي لهم إن كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَم يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هو إِلَّا نَذِيرٌ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 لِلَّهِ فَلَا هَادِيَ له فِي طُوِّيَانِهِمْ يَعْمَهُنَّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ لَا يُجَلِّيَ لِبَقْوَتِهَا